اش يدير شي نهار القهوه هذا واحد الصغله كانت نثمنيت و فباراج غي هداف حسني وقا غي حد الحم شويه و راه غير كايترقفت و راه جم ik heb een vrouw die in de kies is. Ik heb een vrouw die in de is. Ik heb een vrouw die de is. Ik heb een de kies Ik heb een vrouw Ik heb een vrouw die in de kies is. Ik heb een vrouw in een is.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 و تسير دوارة نش، الله حمن عد جيكني ونهاره، قارسون نغري، الله حمن بعد ريكني ونهاره، قرب غسق غس، مني شكل، القارس كبار رخن، إيشك مني؟ الشعر، إيه وتيران، بارسيلونا في مدريد، إيه مديون بارسي مدريد غير بارخن الشعر، وفي ما، نغصبان شوي سيني، اباك شين ودر زمان، شين غانق فين وثلاثين لغث، سان تشابيوس ليج، القارسون نغري. نشين غانغ ست اللي ست ست كوبت نكسب ما غانغ هو غانغ غمو صار رسم قرب قسمين يقدم هذا غاو طعنش تويا كوبت كم أنا إيش كوبت غط مكش المونتاج بالنق هو أصير شحال شين تراجع هذا هذا غاوي ما كوبت ووو في 70 إثيوبيا خارقوله فريق طوال المنتخب النت قمة ااا als je een milliard hebt, dan is het een ras. Als je een ras, dan is het een ras. Als je een ras, dan is het is het een ras. Dan is het een is het een ras. Dan is het is is is het يا مش حفاها من قبالون وايام شحافه من قبالون مشي نعرفو الزخ المدربين ديال العدل نهلقين غادي نلقاو من دان بن الماماني رونالدو يضيع فلطه شكبنا مين سميم تقلى يا غيور مين فلطه اللي غادي يضيع يقسموا صاحبي تاع 90 ديري يا خزاش رونالدو واش شحال ترينا مينتو واش شحال انت زريوين بروتينات والزير المدرب خاصو يشم هذه ماشي هو فالتا بنامي قيم ديال القهوه ويصدر استدرو يقارس يقارص قصه المتحده الكلاسيكو رونالدو اللي قف تخزيو غيوت ايوا هذا لاعبوا مدريد 95 مليون يورو 95 مليون يورو الميزانية البطولة المغرب تكمر القرشه الرسم هذا اللاعب ايما ميكانيكي ايوا فرطني ومنش نجي تمنش من يار يار سي باغي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 الناس كون فيا سنه اتبدك وبديمباتيريا تجي الشت صوت واديكس ميشيل رونالدو دي الدكار ماشي النقايويا وتجي غير شنوها ري دختي ويرا قر باسيولاد مدريد رافيروميل غالي هذا حتى نقد المسيحيه يغفل كنيسه نسن بابا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 تشارك ستة من غرابش أو أبدا هو تيراش اللي سونا ده يستجتير أو ألفيس هو تيراش من غير من بارcelona وغيران ده هو تيران ونشين ده وخارجي السنولو وما مدريد هذا شو التاريخ التاريخ وقع عندي الخمسينات دي مدريد الشين دي 1955 وتقدر هتذهب دي مدريد دي قلنا منه مش هيجي ومن تسعد إياه ومراتني دا سن شيندا ديال المغرب مش حد يسعد هذا شيني من جديد ما تاقدلت افقذوه <تصفيق>